يا أيها الذين آمنوا أنفسكم Yeah. Yeah. of uh -huh. را سَادَ What are you? a All right. Allah'a emanet